الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام علينا مليئة بعده وعلى التابعين له بخانه الأيام الدين لازلنا مع اللقاءات المسمات به الوصول للأصول من عام الأصول شاء الله نختم الكتاب اليوم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعالم قال بعد أن ذكرنا باب الاجتهاد والتقليد وقدمناه على باب المفتي المستفتي على أساس أن المفتي هو المجتهد والمستفتي هو المقلد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 القاضي يمتاز بايه بامري الفصل والالزام لابد ان هو يفصل في المسألة ما ينفعش يقول ايه يعني لا ادري المفتي ينفع يقول لا ادري لكن القاضي لابد ان يأتي بايه بحكم والالزام انه بعد ان يقول الحكم لابد ان ينفذه المتخاصمة في خلاف المفتي انت تسأل المفتي المفتي قال لك حرام حلال مش لازم ان تاخذ بيه بكلامه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 صح ولا? يبقى دي ايه? دي شريعة ايه? عامة. الى تمتاز الى ما بعد عمر حتى ما بعد وفاة الايه? المفتي. لكن القاضي حكم انت? صح ولا? يبقى يمتاز المفتي عن القاضي بان فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. اما الحاكم حكمه جزئي. لا يتعدى الى غير المحكوم عليه.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 2 ان يتص و وجب عليه التوقف 2 ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لازم يكون المساله قدامه ظاهر واضح كوضوح الشمس في رابعه النهار ما ينفعش يعني ايه تبقى المساله مش واضحه ويدي جواب فيها الحكم على الشيء فرع عن تصوره أنا اتصور المساله الأول بعد كده اديك حكمه لكن هاديك حكمها ازاي وانا مش متصور المسألة عمال تقول لي البرصة هان شاف عن ايه البرصة طب قول لي الاول برصة دي شكلها ايه ماشية زاي يعني وانا اقول لك حكمها يبل لابد ان اتصور اولا البرصة ثم اعطي حكم عنها يبل حكم عن شيء فرعا عن ايه عن التصور قال فاذا اشكل عليه معنى كلام مستفتي سألهم عنه يبقى أنا مش عارف أقول له طب وضحي بس يعني معنى الكلمة التي قلتها دي إيه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصلة قال أو ذكر التفصيل في الجوال إما أنه هو يقول له طيب هو المراسة أنت بتسعى عنه ده الأخ ده أخ الأم والأخ الأب المسألة تختلف أو هتختلف أكيد أو أنه هو يقول له إيه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 عشان تصعب فني يقول لي ادي يا عم مشايخ الدعوه هو دع واحد عمل الحرام والتاني يقول الحلال والتالت يقول المكروه وبتاع يقول له آه لا يجب عليه ان يفتیي يقول الانسان سالت الشيخ صلاح اذا يسعك ان تسير بفتوى عايز قال لا يعلم حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب 아راء العلماء بعضهم ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئه فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى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 بإيه بأخفهما واضحة قال ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي أمران يلزم المستفتي أمراني الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئ إن أنا أسأله عشان أعمل اللي هو أقول لي عليهم مش يبقى عب بيدي درس. طب قلنا بقى عمي شيخ لو حصل كذا وكذا. عايز ايه يصغروا قدام الناس. ها? وعمال بقى يسألوا اسئلة ايه? قد لا يستطيع ان يجيب عليه. ازاي? لكن لا. ادى بالمستفد ان انا بس عشان انا عايز اعرف كده فعلا. وعايز اعمل. لكن في جزئيت ولا تتبع الرخص ماشي. برضو. ان من تتبع الرخص فيجتمع فيه الشر كله.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 مع انه كلام بالباطل لانه طب بس استنى طب هو كل ده بس استنى وبس معرفش هو التاني عمالي الدين والناس ما شاء الله نبتل عارف الشرب عليه مع ان هو يقول الباطل وده اللي بيحشع على القناة الايه الفضاء ايه لما يبقى فيه مناظر اجيب لك واحد هادي كده مش عارش يتكلم مع انه بيقول صح لكن التاني يعني والتاني شفت مرة يعني كان اه رئيس جامعة الازهر السابر وكان فعلا بيقول كلام طيب جدا.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 انتهى في اليوم الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاثين بعد الأربعمائة من الهجرة النبوية الموافق السادس عشر من شهر ياغسطس سنة تسعين بعد الألفين من الميلاد هذا والله تعالى أعلى وأعلم جزاكم الله فعلا